111. قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 112. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 113. والله عزيز ذو انتقام 114. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 113. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 114. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وَاخَرُ مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ في فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ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 الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلمون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 ذلك لعبرة لأولي الأبصار زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقطارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف.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 وَأَزْوَاجٌ طَهْهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 121. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم 122. إن الدين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 قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْمَسِيحِيِّينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 119. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 110. ودعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 111. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا 117. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفسها كسبت وهم لا يظلمون 118. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 129. وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 120. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 111. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 113. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه مَا الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 111. ويحذركم الله نفسه 112. والله رؤوف بالعباد 113. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 114. يحببكم, يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 115. والله غفور رحيم قل أطيعوا الله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 وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 129 كلما دخل عليها زكريا الوحراب وجد عندها رزقا 120 قال يا مريم أنا لك هذا 121 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 129. دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 119. قال كذلك الله يفعل ما يشاء 110. قال رب جعل لي آية 111. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكرامة من اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيما في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 117. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 118. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كميئة الطير فأنفخ فيه 119. فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 110. وأنبئكم بما تأكلون وما تذخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ رَبَّنَا آمَنَّا بِالنَّبِيِّ رسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا 117. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 118. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 121. مثل عيسى عند الله كمثل آدم 122. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 123. الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من 126. لو ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 121. لَهُ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 122. فإن تولوا فإن الله عليم بتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرببا من دون الله فيتولوا فقولوا اشهدوا بأن يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون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 121. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 122. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 تَكْتُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُونَ الْحَقَّ وَأَن تَعْلَمُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُزِلَّ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا وَجْهًا لَنَا رِيَ وَاكْفُرُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَهُ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس عليك سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ان الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنهم قليلا أولئك لا خلق لهم 119. وإن منهم لفريقا يلغون أمسنة بالكتاب 110. من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 111. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند ان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا عبادين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 121. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 122. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 123. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما وحكمة وحكمتهم جاءكم عصوهم مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصونه قال قرأت وأخذت على ذلك اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولا افايريد الى الله يبغون ولهن اسلمنا في السماوات والارض طوعا والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل امننا بالله وما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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسنين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن نَوَسُلٌ حَظٌ وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم نزداد كفرًا لا تقبل توبةهم وأولئك هم فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبُوا وَلَا يُفْتَدَى بِهِ أُلَاءَ كَلَّهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِلِينَ أنفقوا بالراحه حتى مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل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 117. وتابعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 118. إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 119. فيه آيات بينات وَلَهُ كَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الكتاب لما تكفون الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وجوهتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 110. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنت فبين قلوبكم، فألَّف بين قلوبكم، فأصبحت بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار، فأُنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سوزدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجعون كنتم خير امة اخرجت للناس تامنون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم ثم لا ينصرون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 غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمم قائمات يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون 119. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 110. وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 110. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرع أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelunukum خذالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم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 وَتُعْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَذْضُ وَإِذَا خَلَوْا عَذْضُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ لَمِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوْتُ بِعِظِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 119. ويمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصمروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ هَادَأْتُ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَى يَهْمِهِمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 119. ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 110. إذ فقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين تَصْبِرُوا 111. وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين 112. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 تَذُقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَذِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم وجنة 112. وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين 113. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 112. وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 113. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 طرحا فقد مس القوم قرحهم مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين كفروا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمْ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المشكين وما كان لنفس ان لا وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مأجلا وما يرد ثواب الدنيا نأته منها وما يرد ثواب الآخرة نأته منها وسنجز الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا, وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 110. الله ثواب الدنيا 113. ومسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 114. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيذون ولا تلومون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراقٍ والرسول يدعوكم في أخراقٍ فاثبكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا 129 لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصادكم والله خبير بما تعملون 120 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس هي يغشى طائفة منكم وطائفة أهنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليا يقولون غلنا من الأمر مي شيء 111. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهما لا يبدون لك 112. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا 113. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى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 ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حبيب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض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 لا أوفرة من الله ورحمة. لا أوفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولإن ماتتم أو قتلتم لإن الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم.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 يتوكر المؤمن وما كان لنبيل أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا ذَٰلٌ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يثلو عليهم آياته يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظل النبيين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابْتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْهُ مِنْ عِنْدِ أَفْسَقِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا قال جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ نقطع منهم الإنا 119. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون 110. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاثًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم إلا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنيعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر النعيم، الذين قال لهم الناس إن سَقَطَ جَمْعُهُمْ لَكُمْ فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْتَقَلُوا بِأَمْنٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ سُوءٌ لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُّكْرٌ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 وتتقف لكم أجر عظيم ولا يحسب الذين يبخلون بما أثته الله من فضله بما أثمه الله من فضله وخيال لهم بل هو شر لهم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 119. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 110. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 111. الذين قالوا إن الله حتى ياتينا حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم سل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فاي كذبوك فقد كذب عسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرة وَيَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ اللَّهِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل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 سيئاتنا وتوثنا مع الأبرار ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع بعضكم من بعض، فالذين جاءوا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنّا. 124. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب 125. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 الله خير للأبرار، وإنما من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما, وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتتون بأيات الله لا يشتون بأيات